لأن ظلم الليل وتفضح النجوم ما يريد يعيش وياها بسلم والنجم لو طاح من بغت الجهان لأن تصعد للسماء ومات الرجل <تصفيق> يا عصافير الصبح لا الزغزقين لا يفزلين بلا نجم اشتبكت الأصوات من كثر الضجيج وبالحشي لنبيوك تتباه الزليم <تصفيق> الضفادع نافست كل عندليب لان مو كل من يسمعك يفهم والبلابل قلدت صوت المهير حتى تفتت من قفص صوت المهزن ودفنت الراس النعام مستحى لان طاروا بالسم الاصغر حجم او عندنا لو تحس نفسك من تندفن من روسها شعب الجدر الله ينور حال بدولاتك والبعير قل لي اسكي يا البعير اشتفت اختم الحيوان مم. اول ما يصير حتى بس يشرب تلزم من الختم مم. وسكتت مو مقتنع بس انا شوف واشتعل مثل القمر واخلص تلم الناقل تبتش من التعب بس اشتصل وهي غرزت بالعمل حد الخشم والمناجل حد تسنون الحصاج السن بلا يصوفر وجهها وتنحد ويا ثقة ويا صح تريد ويا خشب بالنار ما ضليل تهمه ان قلبت الدنيا وعكس ظلت تدور وخرقت وخربت بعد ما تنفهن الارانب بالاسد تنصب كمي وال فراشه وحشه ضلت تسم مه. والجوارح تزحف وتعجز تطير والزواحف بالكواكب تصطدم مه. والشمس قصت قصايبها الحرير حتى لا جاهل يجرها وتلزن وماكو بالدنيا اخويش الظهر اخو قمنا حتى من الورق نصنع حزم واليطقك بالدهن باتر يجيك من حسب رجليك من تصبح دسم مه. كل شي صار بهالوقت ضدق الفقير حتى نوع الموت وسلوب الشتم الأعمى يفرح بالحلم تشيبي يشوف والفقر من يعني ما يحلم حلم وانهجا مبيتك تقل لي احنا عدنا بيوت خاطر تنهجي الله يا يعني... الله اش قدر كمه وما لحقنا السلحفات هي تلبس بيت واحنا بلاهدم والأفاعي بلايسم بس ما تخاف لو نسويها حبل هم تبتسم تدري ما نحتاج لحبال السطوح اش ما غسلنا الثوب ينشر عالجسم التذاكر بيدنا وفات القطار ومن شفت بي الفرح ضل ينعدم توسلت بالدنيا بس احلم قريب قال احلم وارتكن اخر اثم واحلم الجسرين بس متحد دبات وبالي من يسحق عليهم يبتسم قالوا الجسرين ظهر امك وابوك تحدبن والظن يهدمهن هدم